بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا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 والامر هو ما